كتاب الله عز وجل. علينا فضيلة الاستاذ الشيخ اسماعيل حلم عجاب القاضي من دعوة بن عز وجل. اخوة القرآن والاسلام ومع الكريم. من القرآن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Good. I uh -huh. اللهم اجعل احسن الحديث كتابا متشابهه الاثاريه تخشعدهم له الذين يخشون رضاهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله هكذا ادخل اليمن والاسلام عشنا في حال هذه التلاوه القرانيه المباركه, المباركة ما على الشيخ اسماعيل التلفزيون العربي. الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ذابر قنبلة وخاصا في القنا وجمع الشمس والقمر كانت عشان الله يكرم. لا لا لا